اَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 124. وإن عزموا الطلاق اللَّهَ الله سميع عليم يَتَرَبَّصْنَ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ ولا يحل مَا خَلَقَ يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن 129. واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم